أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد ni <laughs> u mm قلت اريم ما Oh, my God. كسرون الحرام لأمنتم ما أنشأ له خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق Vəlan qalb el qalan Mm-hmm. <laughs> اللهم احسن خالقك وانقل الخير Sankhang nang phong nang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 Thank <laughs> you. və <تصفيق> <تصفيق> وَإِذْ ذَكَرْنَا مِنَ مِنَ الثَّمَرَاتِ كُلُوا مِنَ الثَّمَرَاتِ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَكُونُ لَكُمْ فِيهَا <تصفيق> dang <laughs> Cən cən va səstə الله ما لكم من إله مرير أفلا تتقون سوق <تصفيق> Mm-hmm. <laughs> God, I you. qalman əkhəri auprès <coughs>